زارع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء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 وَإِنَّ ربك لذو مَغْفِرَةٍ للناس على ظلمهم وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم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 سِرّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفِرٌ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ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 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَشْفَعُ عِنْدَهُ مَن, دونه من وال هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وينشئ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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاءه الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات وَالْأَرْضِ قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء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 قول الله قالك كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء إمارة فسالت أودية قدرها فاحتمل السيل زبدا غابيا ومما يوقدون عليه في النار بثغاء حلية أو متاع زبد مثله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 للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أَنَّ لهم ما في الْأَرْضِ جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن إلى إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أول الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يؤمنون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 يَعْبُدُوهُ رَبَّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا دَارًا جَنَّ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 وإليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله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 وقرآنا سيرت به الجبال أَوْ قطعت به الْأَرْضُ أَوْ كلم به الموتى بل لله الْأَمْرُ جميعا أَفَلَمْ ييأس الذين آمَنُوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم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 ثم أخذتهم فكيف كان عقابا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شركاء قل سموهم ام تُنَبِّئُونَهُ بما لا يعلم في الارض ان بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الْحَيَاةِ الدنيا ولعذاب الْآخِرَةِ أشق وما لهم من الله من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 بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب